عَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون وَإِنَّكَ لك لَكَلاهِرًا غَيْرُ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُون إِن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 لِنَأْتِ فِي عُتُنٍ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ أَن كَانَ زَمَانًا وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الخرقوم. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمُ فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهر اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَسْبِحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّ ظَالِمِينَ يَأْقُبِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَا قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ أَسَارَ رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم إن للمتقين عند ربهم جنات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 قَالَ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْلَغُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ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 إن كيدي متين أم تسألوهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون وَاصْنُرْ لِلْحُكْمِ رَبُّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَلُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَدْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ